إِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ لهُ فرَتَقِبهُ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 he ولقد جاء آل فرعون نذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفّاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميعا تصير سيهزم الجمع ويؤلّ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 في مقعد صدق عند ملك مقتدير